Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanaka Rabbi al Hamdulillahi Rabbi al Alamin Rahman Rahim.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 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم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 الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك, أولئك